وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤسس الزكاة وذلك ذين القيمه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والملشرين والملشرين في. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك خير البرية